شمس وجهه بددت حشد فضلا والعواضي شاهدت انوارها من وصف حسن الليالي بالكلام ومن فضح لليوم سر اسرارها الحسن جاكم ابن سيد الانام بشهر سير يدير شهورها قل لي ما علي ذاك الامام وصواب الاجوان حامي دارها الشفاعه ملكهم يا ملك يا ونجات من نارها لبست الدنيا بوجود حكم من نجوم تاهره وزماره مروجة لاعبات سرب الحمال وانثرت حضر جميل ازهارها حجها تفرح ولا فيها حرام بما ربي كتر بعجزارها هلعبوا يا ناس بفنون الحساء واردحوا وتفننوا بطوارها لا تستحق الاحترام بل مني يحوصهم ابرارها هدى ما يحطم خوزيد العدام واضعوا آل النبي زوارها بكلكم خلوه ينرم العظام من مفاطيح العمد ادوارها قركعوا جهن صبح وانتسام ويا غيا ماحلا الصحيه ظارها اهدوكم خلوه يبدي بالتزام لا العايم ما تعهدون انصارها وتصنع الافراح في سام المقام وتكسر الجوم تجيا ظارها خلنا جرب مقاصد كمرا والدليل العظمة تصبح دارها تكسبون الجنة بالآل العظام حوف وانصوروا تطب انهارها تابع رايا صحيحا في لا تغرك هدنا وعذارها عاهد الله من قبل يوم الخيام للمحاسم ما دعن بعمارها خلي عينك أبد ما تخفي وتنام إلا تزدل الحقوق سارها لا تخلي ببيتك أموال حرار ترى ما خيلنا مع ما قد زمن عايز طرف ساعة عتاب والشباب الكاثرة اشرارها بنا ويا مصوبة حقها الصهال مو شفتها بالسوق تمشي كالهوى تنتظر سادم ثمين اسعارها ساعد الله قلب مهدينا الهومان حيد يسبه الاوادم عارها مزنا من قبل ابتست تر ما سلام لكن الموضع فست افكارها وفقدت من بعدها ظل الوان حتى قام بنيس حقها ودارها ما ادري هل لاستهام هالأمم توصل عجيب أخبارها تعمل بجد وتعمر للحطام علم رفعت من خارها حتى الانترنت ساير للحرام بل امرأسا سخرت أضرارها حتى الانترنت ساير للحرام بل امراض الزخرة لأضرارها استقلاب من عشقك وجفناه صدر محبوب في محبتك وجفناه تدير وتحكم وأنت يا وعدله. أبد راميل عن ضربة وعدلة علج بحشايا ومحطة قوية شبر وعانه يروح الدين وفاده وعانه ليعينش بالبكاء الله يعينه عالم صايف والبلاب الغاضرية الحرش نورك علامة يا من اسمك على قلبي علامة ولا من صائبت شدت علامة يا ابو محمد الى كروحي هدية شوق للحاير وروحي طارش من نبوغ قلبي وروحي لثمت المرقد بصدري وروحي أتلم والحسين يرد عليك سهامه على البغي سدد ورمها تفاح البشر فاسد ورمها بسيف الشافي المهد البريه تشع فيها المحب صدرى ولا ما سؤال إذابتك طالت ولا ما ولا ما هل فرج طول علي لتبشر ما سلمها صبري روح للماء سلمها يا ابو صالح متى تنور علي يا ابو صالح متى تنور علي